الله الرحمن الرحيم الشريط الحادي عشر من كتاب التسهيل في علوم التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل لأن ذلك أدعى إلى الحق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 ثم أعلن عبادته لله وتوحيده له فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك فإن قيل لما احتج دون الطلوع وكلاهما دليل على الحدود لأنهما انتقال من حال إلى حال فالجواب أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب اتحاجونني في الله أي في الإيمان بالله وفي توحيده والأصل أتحاجونني بنونين وقرئ بالتشديد على ادغام أحدهما في الآخر وبالتخفيف على حذف أحدهما واختلف هل فذفت الأولى أو الثانية ولا أخاف ما تشركون به ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضر فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا ان يشاء ربي شيئا استثناء منقطع بمعنى لكن أي إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا وكيف أخاف ما أشركتم أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم بالله وأنتم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأي الفريقين أحق بالأمن يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين ثم أجاب عن السؤال بقوله الذين آمنوا الآية وقيل إن الذين آمنوا استئناف وليس من كلام إدراهيم ولم يلبس إيمانهم بظلم لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا واينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وتلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه ومن ذرية الضمير لإبراهيم أو لنوح عليهما السلام والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم داود عطف, عطف على نوحا أي وهدينا داودا وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال فيهم ذرية لأن عيسى ليس له أب فهو ابن ابنة نوح ومن آبائا في موضع نصب عطف على كلا أي وهدينا بعض آبائهم فان يكفر بها هؤلاء اي اهل مكه وكلنا بها قوما هم الانبياء المذكورون وقيل الصحابه وقيل كل مؤمن والاول ارجح لدلاله ما بعده على ذلك ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للايمان بها والقيام بحقوقها اولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء المذكورين فبهداه مقتده استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا؟ والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل ولكن من أثبتها في راعى ثبوتها في خط المصحف وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الضيف فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى وقيل القائلون قريش ولزموا ذلك لأنهم كانوا مقررين بالتوراة وعلمتم ما لم تعلموا الخطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل الله جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء ولتنذر عطف على صفة الكتاب أم القرى مكة وسميت أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق أو قال أوحي إليه هو مسلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو النظر بن الحارث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين ولو ترى جوابه محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين فتكون اللام للعهد وأعم من ذلك فتكون للجنس باسطوا أيديهم أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار فيقولون لهم أخرجوا أنفسكم وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدة في قبض الأرواح اليوم تجزون يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد الهون الذلة فراد منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم والأول يترجح لقوله تركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد ويترجح الثاني بقوله وما نرى معكم شفعاءكم تقطع بينكم تفرق شملكم ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء ويكون البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل ومن قرأه بالنصل فالفاعل مصدر الفعل أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم فالق الحب والنوى أن يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها ويفلق النوى لخروج الشجر منها وقيل أراد الشقين اللذين في النواة والحمطة والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب يخرج الحي تقدم في آل عمران ومخرج الميت من الحي معطوف على فارق فارق الإصباح أي الصبح فهو مصدر سمي به الصبح ومعنى فلقه أخرجه من الظلمات وقيل إن الظلمة هي التي تمفرق عن الصبح فالتقدير فارق ظلمة الإصباح سكناً أي يسكن فيه عن الحركات واليستراح حسبان أي يعلم بهما حساب الأزمان الليل والنهار ذلك تقدير العزيز العليم ما أحسن ذكر هذين الإسمين هنا لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف يشاء والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقال الصنعة في ظلمات البر والبحر أي في ظلمات الليل في البر والبحر وأضاف إليهما لملابستها لهما أو شبه الطريق المشتبهة بالظلمات فمستقر ومستودع من كسر القاف من مستقر فهو اسم فاعل ومستودع اسم مفعول والتقدير فمنكم مستقر ومستودع ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر ومستودع مثله والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع والاستقرار في الرحم والاستيداع في الصلب وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها فأخرجنا به الضمير عائد على الماء فأخرجنا منه الضمير عائد على النبات خضرا أي أخضر غضا وهو يتولد من أصل النبات من الفراخ نخرج منه الضمير عائد على الخضر حبا متراكبا يعني السنبلا لأن حبه بعضه, بعضه على بعض وكذلك الرمان وشبه قنوان جمع قنو وهو العنقود من التمر وهو مرفوع بالابتداء وخبره من النخل ومن طلعها بدل والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمانه دانية أي قريبة سهلة التناول وقيل قريبة بعضها من بعض وجن... وجنات من أعناب بالنصب عطف على نبات كل شيء وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على قنوان مشتبها وغير متشابه نصب على الحال من الزيتون والغمان أو من كل ما تقدم من النبات والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القديم العليم المريب انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع، أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه ثم ينتقل من حال إلى حال حتى يينع أن ينضج ويطيب شركاء الجن نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول ثان، وقدم لاستعظام الإشراك أو شركاء مفعول أول الله في موضع المفعول الثاني والجنة بدل من شركاء والمراد هنا الملائكة وذلك ردا على من عبدهم وقيل المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم وخلقهم الواو للحال والمعنى الرد عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم الضمير عائد على الجن أو على الجاعلين والحجة قائمة على الوجهين وخرقوا له بنين وبنات أي اختلقوا وزوروا والبنين قول النصارى في المسيح واليهود في عزير والبنات قول العرب في الملائكة بغير علم أي قالوا ذلك بغير دليل ولا حجة بل مجرد افتراء بديع ذكر معناه في البقرة ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمر أو مبتدا وخبره أن يكون أو فاعل تعالى والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات وذلك من وجهين أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء فاعبدوه مسبب عن مضمون الجملة أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا وهو يدرك الأبصار قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات اللطيف الخبير أي لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء وهو يدرك الأبصار قد جاءكم بصائر جمع بصيرة وهو نور القلب والبصر نور العين وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أنا عليكم بحفيظ وليقول متعلق بمحذوف تقديره ليقول صرفنا الآيات درشت بإسكان السين وفتح التاء درشت العلم وقرأته ودارست بالألف أي درست العلم وتعلمت منه ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودبرت ولنبينه الضمير للآيات وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن وأعرض عن المشركين إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم وإن كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك ما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا لأن سب الله واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع قل إنما الآيات عند الله أي هي بيد الله لا بيدي وما يشعركم أي ما يدريكم وهو من الشعور بالشيء وما نافية أو استفامية أنها إذا جاءت لا يؤمنون من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمون وقيل لا زائدا والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون وقيل أن هنا بمعنى لعل فمن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار وتم الكلام في قوله وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم وأما على القراءة بالفتح فإن كانت مصطرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقفة ومنعه شيخنا أبو جعفر ابن الزبير لما في لعل من معنى التعليل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفهمون كما لم يؤمنوا الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به أول مرة ويحتمل أن يكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنون بها أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله قبل بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال وقرا بضمتين ومعناه مواجهة كقوله قد من قبل وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتاسي لغيره شياطين الإنس والجن أي المتمردين من الصنفين ونفب شياطين على البدل من عدوا أي هو بمعنى الجمع أو مفعول أول وعدوا مفعول ثاني يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس ويلقي الشر زخرف القول غرور ما يزينه من القول ولو شاء ربك ما فعلوا الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار فذرهم وعيد وما يفترون ما في موضع نصب على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير ولتصغى أي تميل وهو متعلق بمحذوف واللام لام الصيرورة إليه الضمير لوحيهم وليقترفوا يكتسب. أفغير الله معمول لقول محذوف أي قل لهم وتمت كلمة ربك أي صحت والكلمات ما نزل على عباده من كتبه صدقا وعدلا أي صدقا فيما اخبر وعدلا فيما حكم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الزبحة وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها. فإن حملنا على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك وقال عطاء وهذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب وما لكم ألا تأكلوا المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الحلال من الحرام إلا ما اضطرلتم إليه استثناء بما مما حرم وذروا ظاهر الاسم وباطن لبظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد وإنه لفسق الضمير لمصدر لا تأكل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم سببها أن قوما من الكفار قالوا اننا ناكل ما قتلناه ولا ناكل ما قتل الله يعنون الميت او من كان ميتا فاحييناه الموت هنا عبارة عن الكفر والاحياء عبارة عن الإيمان والنور نور الإيمان والظلمات الكفر فهي استعارات وفي قوله ميتا فاحييناه مصابقه وهي من أدوات البيان ونزلت الآية في عمار بن ياسر وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات أبو جهل ولفظها أعم من ذلك كمن مثله مثل هنا بمعنى صفة وقيل زائدة والمعنى كمن هو وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرمها إعرابه مضاق إليه عند الفارسي وغيره وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول بجعلنا وأكابر مفعول ثان مقدم وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فلا يستعمل إلا بمن أو بإضافة وقالوا لن نؤمن الآية قائل هذه المقالة أبو جهل وقيل الوليد بن المغيرة لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد الله أعلم حيث يجعل رسالته رد عليهم فيما طلبوه والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أهل للرسالة فخصه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه صغار أي ذلة يشرح صدره للإسلام شرح الصدر وضيقه وحرجه الفاظ مستعارة ومن, قر ومن قرأ حرجا بفتح الراء فهو مصدر وصف به كأنما يصعد في السماء أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء وذلك غير ممكن فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدد يتصعد وقرئ بالتخفيف دار السلام الجنة والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه أو بمعنى السلامة والتحية ويوم نحشرهم العامل في يوم محذوف تقديره ذكر وتقديره قلنا ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالانس طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال اعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن وبلغنا أجلنا هو الموت وقيل الحشر إلا ما شاء الله قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من لأنها وقعت على صنف من الجن والإنف والمستثنى على هذا من آمن منهم وقيل الاستثناء من مدة الخلود وهو, وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار وقيل, وقيل الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه نولي بعض الظالمين بعضا أي نجعل بعضهم وليا لبعض وقيل يتبع بعضهم بعضا في دخول النار وقيل نسلط بعضهم على بعض ألم يأتكم رسل تقرير للجن والإنس فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية وقيل إنما الرسل من الإنس خاص وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب وشهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين لما تقدم هناك فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم وقوله شهدوا على أنفسهم ذل لهم وتقديح لحالهم ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك أو مفعول لفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك والإشارة إلى بعث الرسل ان لم يكن تعليل لبعث الرسل وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك بظلم فيه وجهان أحدهما أن الله لم يقل ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم فيكون إهلاكهم ظلما إن لم ينذرهم فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلمهم إذا ظلموا دون أن ينذرهم ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم ولكل درجات منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب من ذرية قوم أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم اعملوا على مكانتكم الأمر هنا للتهديد والمكانة التمكن فسوف تعلمون تهديد من تكون له يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية او استفهامية في موضع رفع بالابتداء عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا, أو الدنيا والأول أرجح لقوله عقب الدار جنات عدن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرة والأنعام نصيبا الضمير في جعلوا لكفار العرب قال السهيلي هم حي من خولان يقال لهم الأديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصمامهم ومعنى ذرأ خلق وأنشأ ففي ذلك رد عليهم لأن الله الذي خلقها وذرائها هو مالكها لا رب غيره بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع وأكثر ما يقال الزعم في الكذب وقرئ بفتح الزاي وضمها وهما لغتان فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله الآية كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروا وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زيّنة على البناء للفاعل ونصب قتل على أنه مفعول وخفض أولادهم بالإضافة ورفع شركائهم على أنه فاعل بزيّنة والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول ورفع قتل على أنه مفعول لم يسمى فاعله ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل وخف وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل إضافة المصدر إلى فاعله وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد ليردوهم أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك وقالوا هذه أنعام وحرف حجر أي حرام وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح. فيستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع لا يقعمها إلا من نشاء أي لا يأكلها إلا من شاء وهم القائمون على الأصنام والرجال دون النساء وأنعام حظمت ظهورها أي لا تركب وهي السائبة وأخواتها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله بالتلبية وقيل لا يذكر اسم الله عليها إذا ذبحت افتراء عليه كانوا إذا قسموا أنعامهم على هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذبا ونصب على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة الآية كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء وانك خالصة للحمل على المعنى وهي الأجنة وذكر محرم حملا على لفظ ما ويجوز أن تكون التاء للمبالغة وحرم ما رزقهم الله أي البحيرة والسائبة وشبههما جنات معروشات مرفوعات على دعائم وشبهها وغير معروشات متروكات على وجه الأرض وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران وغير معروشات ما أنبته في الجبال والبراري مختلفا أكل في اللون والطعم والرائحة والحجم وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد وآتوا حقه يوم حصاده قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار وقيل حقه ما يصدق, ما يصدق به على المساكين يوم الحصاد وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر وقيل هو ما يسقط من السنبل والأمر على هذا للندب حمولة وفرشة عطس على جنات والحمولة الكبار والفرش الصغار كالعجاجيل والفصلان وقيل الحمولة الإبل لأنه لأنها يحمل عليها والفرش الغنم لأنها تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة وثماها أزواجا لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر من الضأن اثنين يريد الذكر والأنثى وكذلك فيما بعد. قل آد يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز وقيل بال ويعني بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعزي وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار نبئوني بعلم تعجيز وتوبيخ افترى على الله كذبا يعني في تحريم ما لم يحرم الله وذلك إشارة إلى العربي في تحريمهم أشياءك البحرية وغيرها. قل لا أجد الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر. وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا خلقون الحمر. فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر. وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر. وذهب آخرون إلى أن ما عدم ذكره. إنما نهي عنه على وجه الكراه لا على وجه التحريم أو فسقا معطوف على المنصوبات قبله وهو ما أهل به لغير الله سماه فسقا لتوغله في الفسق وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة كل الذي ظفر هو ما له أصبع من دابة وطائر قاله الزمخشري وقال ابن عطية يراد به الإبل والإوز والأنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع أوله ظفر وقال الماوردي مثله وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا غير مضطرد لأن الأسد ذو ظفر إلا ما حمل الظهورهما يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم أو الحوايا هي المباعر وقيل المصارين والحشوة ونحوها مما يتحوى في البطن وواحد حوايا حوية على وزن فعيلة فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف وقيل واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فوائل كضاربة وضوارد وهو معفوق على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما فهو من المستثنى من التحريم وقيل عطف على الظهور فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحواية وقيل عطف على الشحوم فهو من المحرم أو ما بعظم يريد ما في جميع الجسد وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا به من التحريم وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وَاسِعَةٍ أي إن كذبوك فيما أَخْبَرْتَ بِهِ من التَّحْرِيمِ فقل لهم ربكم ذُو رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله تريد لإمهاله عن مثل ذلك ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة يقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا الآية معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعل يفعلوا ذلك ما فعلوا فاحتجوا على ذلك بإرادة الله له وتلك نزعة جبرية ولا حجة لهم في ذلك لأنهم مكلفون مأمورون الا يشركوا بالله ولا يحللوا ما حرم الله ولا يحرموا ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي يتمنى أن ذلك لم يكن ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة قل هل عندكم من علم توقيف لهم وتعجيز قل فلله الحجة البالغة لما أطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل هل قيل هي بمعنى هاتي فهي متعدية وقيل بمعنى أقبل فهي غير متعدية وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب به الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم قل تعالوا أثم حرم ربكم عليكم أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم وذكر في هذه الآية المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسى قط في ملة وقال ابن عباس في الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى ألا تشركوا به شيئا قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراض ولا ناهية جزمة الفعل وقيل أن مفطرية في موضع رفع تقديره الأمر ألا تشركوا فلا على هذا نافية وقيل أن في موضع نصب بدل من قوله ما حرم ولا يصح ذلك إلا إذا كانت لا زائدة وان لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك والأحسن عندي أن تكون أن مصطرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية ذلك وصاكم به فضمن التحريم معنى الوصية والوصية في المعنى أعم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل وبوجوب وندد ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص إذا تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم ثم ابدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال ألا تشركوا به شيئا أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا ووصاكم بالإحسان بالوالدين ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراق وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء في الوزن وعلى نواهي كالإشراف وقتل النفس وأكل مال اليتيم فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك وإن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال وهو عطف الأوامر على النواهي وعطف النواهي على الأوامر فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركها وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك وتحتمل الآية عندي تأويلاً آخر وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات لأن ترك الواجبات حرام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق الفاقه. ومن هنا للتعليل تقديره من أجل إملاق وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتله بغير ذلك الوجه ما ظهر منها وما بطن قيل ظهر الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان والصحيح أن ذلك عمو في جميع الفواحش ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فاكثره قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بغير نفس ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن النهي عن القرب يعم وجوه التصرف وفيه سد الزريعة لأنه أنه إذا نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله اولى وأحرى والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله حتى يبلغ أشده هو البلوغ مع رشد وليس المقصود هنا السن وحده وإنما المقصود معرفته بمصالحه لا نكلف نفسا إلا وسعها لما أمر بالقصط في الكيل والوزن وقد علم أن القصط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفى عما سواه ولو كان ذا قربا أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابه القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل وأن هذا صراط مستقيما الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله أي فتبعوه لأن هذا صراط مستقيما وقرئ بالكسر على الاستئناف وبالفتح والتخفيف على العطف وهي على هذا مخففة من الثقيلة ولا تتبع السبل الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة ويدخل فيها أيضا البدع والأهواء المضلة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوفا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فتفرق بكم عن سبيله أي تفرقكم عن سبيل الله والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة ولذلك شدده البزي ثم آتينا معطوف على وصاكم به فإن قيل فإن إتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها فصح الترتيب وقيل إنها هنا لترتيب الإخبار والقول لا لترتيب الزمان تماما على الذي أحسن فيه ثلاث تأويلات أحدها أن المعنى تماما للنعمه على الذي أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي والذي أحسن يراز به حسن المحسنين والآخر أن المعنى تماما أي تفضيلا أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعه ربه وتبليغ رسالته فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة لعمل موسى والثالث تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده فالعامل على هذا ضمير الله تعالى أن تقول في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول على طائفتين أهل التوراة والإنجيل وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علينا وأن هنا مخففة من التقيلة فقد جاءتكم بينة إقامة حجة عليهم صدف أي أعرض هل ينظرون الآية تقدمت نظيرتها في البقرة بعض آيات ربك أشراف الساعة كطلوع الشمس من مغربها؟ فحينئذ لا يقبل ايمان كافر ولا توبة عاص فقوله لا ينفع نفسا ايمانها يعني ان ايمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله او كسبت في ايمانها خيرا يعني ان من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الايات ثم تاب اذا ظهرت لم ينفعه لأن باب التوبة يغلق حينئذ قل انتظروا وعيد إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى وقيل أهل الأهواء والبدع وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله ومن تلك الواحدة قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه وقرا فارقوا أي تركوا وكانوا شيعا جمع شيعة أي متفرقين كل فرقة تتشيع لمذهبها لست منهم في شيء أي أنت بريء منهم عشر أمثالها فضل عظيم على العموم في الحسنات وفي العاملين وهو أقل التضعيف للحسنات فقد تنتهي إلى 700 وأزيد دينا قيما بدل من موضع إلى صراط مستقيم لأن أصله هدان الصراط بدليل إهدنا الصراط والقيم فيع من القيام وهو أبلغ من قائم وقرئ قيما بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به ملة إبراهيم بدل من دينا أو عطف بيان ونسقي أي عبادتي وقيل ذبحي للبهائم وقيل حجي والأول اعم وأرجح ومحياي ومماتي اي اعمالي في حين حياتي وعند موتي لله اي خالصا لوجهه وطلب رضاه ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له أي لا أريد بأعمال غير الله فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون نفيا للشرك الأكبر وبذلك أمرت إشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك وأنا أول المسلمين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق أمته قل اغير الله ابغي ربا تقرير وتوبيخ للكفار وسببها انهم دعوه الى عباده الهتهم وهو رب كل شيء برهان على التوحيد ونفي الربوبيه عن غير الله ولا تكسب كل نفس الا عليها رد على الكفار لانهم قالوا له اعبد الهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعه تتوقعها في دنياك واخراك فنزلت هذه الآية أي ليس كما قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحمل أحد ذنوب أحد وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب خلائف جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا في السكنة في الأرض أو خلائف عن الله في أرضه والخطاب على هذا لجميع الناس وقيل لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم خلفوا الأمم المتقدمه ورفع بعضكم عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد ليبلوكم فيما آتاكم ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم جمع بين التخويف والترجية وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا بما عجل أخذه أو في الآخرة لأن كل آت قريب ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته سورة الأعراف ألف لام ميم صاد تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة حرج منه أي من تبليغه مع تكذيب قومه، وقيل الحرج هنا الشك فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين لتنذر متعلق بأنزل وذكرى منصوب على المصطرية بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى لأن الذكرى لأن الذكر بمعنى التفكير أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكر قليلا ما تذكرون انتصب قليلا بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا وما زائدة للتوكيد أهلكناها فجاءها بأسنا قيل إنها من المقلوب تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها وقيل المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للاهلاك فلا يحتاج إلى تكلف والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم ثم حذف المضاف بدليل او هم قائلون بياتا أو هم قائلون بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل وقائلون من القائل أي بالنهار وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار وأو هنا للتنويع دعواهم أيما ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك أرسل إليهم أسند الفعل إلى الجار والمجرور ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجاب به رسولهم ويسأل الرسل عما أجيب به فلنقصن عليهم أي على الرسل والأمم والوزن يعني وزن الأعمال يومئذ أي يوم يسأل الرسل وأممهم وهو يوم القيامة بآياتنا يظلمون اي يكذبون بها ظلما خلقناكم ثم صورناكم قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقيل خلقنا أباكم آدم صورناه وانما احتيج إلى التأويل ليصح العطف ألا تسجد لا زائدة للتوكيد إذ أمرتك استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة بالسجود قال أنا خير من تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بالسجود الفاضل للمفضول على زعمه وبهذا الاعتراض كفر ابليس اذ ليس كفر جحود فاهدق منها أي من السماء قال فبما أغويتني الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب اغوائك لي لاغوين بني ادم وما مصدريه وقيل استفهاميه ويبطله ثبوت الالف في ما مع حرف الجر صراطك المستقيم يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية ثم لاتينهم من بين أيديهم الآية أي من الجهات الاربع وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه وقال ابن عباس من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الاخره وعن أيمانهم الحسنات وعن شمائرهم السيئات مذؤوما من ذأمه بالهمزي إذا ذمه مجحورا أي مطرودا حيث وقع فوسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره فمعنى وسوس لهما القى لهما هذا الكلام ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما أي ليظهر ما ستر من عوراتهما واللام في قوله ليبدي للتعليل إن كان في انتشافه ما غرب لإبليس أو الصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه الشجرة ذكرت في البقرة إلا أن تكون ملكين أي كراهه أن تكون ملكين واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء وقرئ ملكين بكسر اللام ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين وذكر قسم إبليس بصيرة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه جتهد في أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظن أنه لا يحدث كاذبا بدت لهما سوآتهما أيزال زال عنهما اللباس وظهرت عورتهما وكان لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر وقيل كان لباسهما نور يحول بينه وبين النظر يقصفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض ليستتر به وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة وتلك هي الكلمات التي تاب الله عليه بها اهبط وما بعده مذكور في البقرة فيها تحيون أي في الأرض لباسا أي الثياب التي تستور ومعنى أنزلنا خلقنا وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة ريشا أي لباس الزينة وهو مستعار من ريش الطائر ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقوى وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليها ليبين إنعامه على ما خلق من اللباس ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم يعني في غالب الأمر وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون وقد, جاءت رؤيتهم وقد جاء في رؤيتهم أحاديث صحيحة فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراسا الرجال والنساء ويحتمل العموم في الفواحش قالوا وجبنا عليها آباءنا والله أمرنا بها اعتذروا بعذرين باطلين أحدهما تقليد آبائهم والآخر افتراؤهم على الله وأقيم وجوهكم قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد أي في كل مكان السجود أو في وقت كل السجود والأول أظهر والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع كقوله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا كما بدأكم تعودون احتجاج على البعث الأخروي بالبدأة الأولى طريقا الأول منصوب بهدى والثاني منصوب بفعل مضمر يفسرهما بعد خذوا زينتكم قيل المراد به الثياب الساترة واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب وكلوا واشربوا الأمر فيهما للإباحة لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل ولا تسرفوا أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل وكان بعض العرب إذا حجوا يجردون من الثياب ويطوفون عراتا ويحرمون الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم خالصة يوم القيامة أي الزينه والطيب في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم وقرئ خالصه بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر او خبر ابتداء مضمر والاسم عام في كل ذنب وان تقولوا على الله اي تفتروا عليه في التحريم وغيره فان ما يأتينكم هي ان الشرطية دخلت عليها ماد زائدة للتوكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة وجواب الشرط فمن اتقى الآية فمن اظلم جكر في الانعام ينالهم نصيب من الكتاب أي يصلوا إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها وظلوا عنها أي غابوا ادخلوا في أمم أي ادخلوا النار في جملة أمم أو مع أمم اداركوا تلاحقوا واجتمعوا قالت أخراهم لأولاهم المراد بأولاهم الرؤساء والقادة وأخراهم الأتباع والسفلة والمعنى أن أخراهم طلب من الله أن يضائف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به وقالت أولاهم فما كان لكم علينا من فضل أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم بل نحن وأنتم سواء فذوقوا العذاب من قول أولاهم لأقراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم لا تفتح لهم أبواب السماء فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين حتى يلج الجمل في سم الخياط أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها أبدا مهاد فرش غواش أغطية لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراضا بين المبتدأ والخبر ليبين أن ما يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا ننزعه منه في الجنة وصاروا إخوانا أحبابا وإنما قال نزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة تقوله نادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار وغير ذلك. هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجب من الإيمان والتقوى أن تلكم الجنة وأن قد وجدنا واللعنة وأن سلام يحتمل أن يكون أن في كل واحدة منها مخصفة من الثقيلة فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول ما وعدنا ربنا حقا حذف مفعول وعدا استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لاطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب أذن مؤذن أي أعلم معلم وهو ملك وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو أرجح لقوله فضرب بينهم بسور الأعراف قال ابن عباس هو تل بين الجنة والنار وقيل سور الجنة رجالهم أصحاب الأعراف ورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة يعرفون كلا بسيماهم أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من العلامات ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي سلام أصحاب الأعراف على أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد وإذا صرفت أبصارهم الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن يجعلهم معهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ جمعكم يحتمل أن يكون أراد جمعهم للمال أو كثرتهم وما كنتم تستكبرون أي استكباركم على النار أو استكباركم على الرجوع إلى الحق فما ها هنا مصدرية وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية أهؤلاء الذين أقسمتم من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم فظهر خلاف ما قالوا وقيل هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف أدخل الجنة خطاب لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف تقديره قد قيل لهم دخول الجنة أو خطاب لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة أن أفيضوا علينا من الماء دليل على أن الجنة فوق النار أو مما رزقكم الله من سائر الأطعمة والاشربه فاليوم ننساهم أين نتركهم كما نسوا الكاف للتعليل وما كانوا عطف على كما نسوا أي لنسيانهم وجحودهم جئناهم بكتاب يعني القرآن فصلناه على علم أي علمنا كيف نفصله إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره وما يقول إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد قد جاءت أسل ربنا بالحق أي قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق استوى على العرش حيث وقع حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره وتأولها قوم بمعنى قصد كقوله ثم استوى إلى السماء ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش وتأولها الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة والحق الإيمان به من غير تكييف فإن السلامة في التسليم ولله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة وقد روى مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق والحسن البصري ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل أمسكوا عنه ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة يغش يغشي الليل النهار أي يلحق الليل بالنهار ويحتمل الوجهين هكذا قال الزمخشري وأصل اللفظه من الغشاء أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه فتغطي ظلمة الليل ضوء النهار يطلبه حثيثا أي سريعا والجملة في موضع الحال من الليل اي يطلب الليل النهار فيدرك، ألا له الخلق والأمر قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر وقيل الخلق مصدر خلق والأمر واحد الأمور كقوله إلى الله تصير الأمور والكل صحيح تبارك من البركة وهو فعل غير منصرف لم تنطق له العرب بمضارع تضرعا وخفيا مصدر في موضع الحال وكذلك خوفا وطمع، وخفية من الإخفاء وقرئ خيفة من الخوف المعتدين المجاوزين للحد وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه وادعوه خوفا وطمعا جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا كما قال الله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه فإن موجب الخوف معرفة سطوة الله وشدة عقابه وموجب الرجاء معرفة رحمه الله وعظيم ثوابه قال تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم ومن عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا الا انه يستحب ان يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى واعلم أن الخوف على ثلاث درجات الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا كالعدم والثانية أن يكون قوياً فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز وخير الأمور أوسطها والناس في الخوف على ثلاث مقامات فخوف العامة من الذنوب وخوف الخاصة من الخاتمة وخوف خاصة الخاصة من السابقة فإن الخاتمة مبنية عليها والرجاء على ثلاث درجات الأولى رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعة وترك معصية فهذا هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور والثالثة ان يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن فهذا حرام والناس في الرجاء على ثلاث مقامات فمقام العامة رجاء ثواب الله ومقام الخاصة رجاء رضوان الله ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه إن رحمة الله قريب من المحسنين حذف التاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو العفو أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي أو لأنه صفة موصوف محذوف وتقديره شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب وقيل قريب هنا ليس خبر ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف لها الرياح بشرا قري الرياح بالجمع لأنها رياح المطر وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت المرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب ومنه ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحه وقرئ بالإفراد والمراد الجنس وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشين وهو على هذا مصدر في موضع الحال وقرئ بضمها وهو جمع نشر وقيل جمع منشور وقرئ بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرسل ورسل وقرئ بالباء في موضع النون وهو من البشارة بين يدي رحمته أي قبل المطر أقلت حملت سحابا ثقالا لأنها تحمل الماء فتسقل به سقناه الضمير للسحاب لبلد ميت يعني لا نبات فيه من شدة القحط وكذلك معناه حيث وقع فأنزلنا به الماء الضمير للسحاب أو البلد على أن تكون الباء ظرفية كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى من القبور وإخراج الزرع من الأرض وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها كذلك النشور وكذلك الخروج والبلد الطيب هو الكريم من الأرض الجيد التراب والذي خبث بخلاف ذلك كالسبخة وغيرها بإذن رب عبارة عن السهولة والطيب والنكد بخلاف ذلك فيحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ متممة للمعنى الذي قبلها في المطر أو تكون تمثيلا للقلوب فقيل على هذا الطيب قلب المؤمن والخبيث قلب الكافر وقيل هما للفهيم والبليد من إله غيره قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ وقرأ غيره بالرفع على الموضع عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم الملأ أشرف الناس ليس بضلاله إنما قال ضلاله ولم يقل ضلال لأن الضلاله تأخص من الضلال كما إذا قيل لك عندك تمر فتقول ما عندي تمره فتعم بالنفي أبلغكم قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو في موضع رفع صفة لرسول أو استئناف أعلم من الله ما لا تعلمون أي من صفاته ورحمته وعذابه أو عجبتم الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف كأنه قال اكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أي على لسان رجل منكم في الفلك متعلق بمعه والتقدير استقر معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه عمين جمع وهو عمين جمع أعمى وهو من عمل القلب أخاهم أي واحد من قبيلتهم وهو عطف على نوحا وهودا بدل منه أو عطف بيان وكذلك اخاهم صالحا وما بعد وما هو مثله حيث وقع الملأ الذين كفروا قيد هنا بالكفر لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرسد بن سعيد بخلاف قوم نوح فإنهم لم يكن فيهم مؤمن فأطلق لفظ الملأ أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق خلفاء من بعد قوم نوح أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا وزادكم في الخلق بسطة كانوا عظام الأجسام فكان أقصرهم ستين ذراعا وأطولهم مئة ذراع آلاء الله, أو آلاء الله نعمه حيث وقع قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده استبعثوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم أي حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها يعني الأصنام أي تجادلونني في عبادة مسميات أسماء ففي الكلام حذف وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها اسماء فدل ذلك على أنها محدثة فلا يصح أن تكون آلهة أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل فالجدال على القول الأول في عبادتها وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة والمراد بالأسماء على القول الأول المسمى وعلى القول الثاني التسمية دابر ذكر في الأنعام بينة من ربكم أي آية ظاهرة وهي الناقة وأضيفت إلى الله تشريفا لها أو لأنه خلقها من غير فحل وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من فخرة وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون لكم آية أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح والمجرور في موضع الحال من آية لأنه لو تأخر لكان صفة ولا تمسوها بسوء أي لا تضربوها ولا تطردوها وبواكم في الارض كانت ارضهم بين الشام والحجاز وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه فقال لهم عليه الصلاه والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا وانتم باكون مخافه ان يصيبكم مثل الذي اصابهم تتخذون من سهولها قصورا اي تبنون قصورا في الارض البسيطه وتنحتون الجبال بيوتا أي تتخذون بيوتا في الجبال وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء وانتصب بيوتا على الحال وهو كقولك خط هذا الثوب قميصا لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا انا بالذي آمنتم به كافرون إنما, إنما لم يقولوا انا بما أرسل به كما قال الآخرون لأن يكون اعترافا برسالته فعقر الناقة نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر الرجفة الصيحة حيث وقعت وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها جاسمين حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون فتولى عنهم الآية يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقر الناقة قبل نزول العذاب بهم لأنه روي أنه خرج حينئذ بين أظهرهم أو أن يكون ذلك بعد أن هلكوا وهو ظاهر الآية وعلى هذا خافضهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم وقوله لا تحبون الناصحين حكاية حال ماضية إذ قال لقومه العامل في إذ أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من لوط ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم ومن الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس فما كان جواب قومه الآية أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله أناس يتطهرون أن يتنزهون عن الفاحشة من الغابرين أي من الهالكين وقيل من الذين غضروا في ديارهم فهلكوا أو من الباقين من أترابها يقال غضر بمعنى مضى وبمعنى بقي وإنما قال من الغابرين بجمع المذكر تغريبا للرجال الغابرين وأنطرنا عليهم مطر يعني الحجارة أصيب بها من كان منهم خارجا عن بلادهم وقلبت البلاد بمن كان فيها بينة من ربكم أي آية ظاهرة ولم تعين في القرآن آية شعيب فأوفوا الكيل والميزان كانوا ينقصون في الكيل والوزن فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسبة للميزان كما جاء في هود المكيال والميزان ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصطرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قيل هو نهي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم وكانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعوه وتصدون أي تمنعون الناس عن سبيل الله وهو الإيمان والضمير في به للصراط أو لله تبغونها عوجا ذكر في آل عمران أو لتعودن في ملتنا أي ليكونن أحد الأمرين إما إخراجهم أو عودهم إلى ملة الكفر فإن قيل إن العودة إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها وذلك محال فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها فالجواب من وجهين أحدهما قاله ابن عطية وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار فلا يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه والثاني قاله الزمخشري وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيد وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك فغلبنه في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد وبمثل ذلك يجاب عن قوله إن عدنا في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها قال أولو كنا كارهين الهمزة للاستفهام والإنكار والواو للحال تقديره أنعود في ملتكم ويكون لنا أن نعود فيها ونحن كارهون قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله وذلك تبرؤ من العود فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما, بما يشاء من عود وترك، فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء، فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه وأما في حق نفسه فلا. فإنه معصوم من الكفر الجواب أنه قال ذلك تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره كقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مع أنه قد علم أنه يثبته ربنا, ربنا افتح بيننا أيحكم كألم لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا في ديارهم فكيف آسى على قوم كافرين أي كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم بالبأساء والضراء قد تقدم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم في الحالتين حتى عفوا أي كثروا ونموا في أنفسهم واموالهم وقالوا قد مسى الضراء والسراء أي قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار بركات من السماء والأرض أي بالمطر والزرع أو أمن من قرأ بإسكان الواو فهي أول عاطفه ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله أفأمن مكر الله أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر أو لم يهدي أي أو لم يترين للذين يرثون الأرض أن يسكنونها. أن لو شاء هو فاعل أو لم يهدي. ومقصود الآية الوعيد ونطبع على قلوبهم عطف على أصبناهم لأنه في معنى المستقبل أو منقطع على معنى الوعيد وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على يرثون الأرض أو, أو على ما دل عليه. أو ما دل عليه معنى أو لم يهدي كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم وما وجدنا لأكثرهم من عهد الضمير لأهل القرى والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق من قرأ علي بالتشديد على أنها يا المتكلم فالمعنى ظاهر وهو أن موسى قال حقيق عليه ألا يقول على الله إلا الحق وموضع ألا لا أقول على هذا رفع على أنه خبر حقيق وحقيق مبتدا أو بالعكس ومن قرأ على بالتخفيف فموضع ألا لا أقول خفض بحرف الجر وحقيق صفة لرسول وفي المعنى على هذا وجهان أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنى الكلام رسول حقيق بألا لا أقول على الله إلا الحق الثاني أن معنى حقيق حريص ولذلك تعدى على قد جئتكم ببينة من ربكم أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس المعجزات فأرسل معي بني إسرائيل أي خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعمائة عام ونزع يده فإذا هي بيضاء وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد بياضا وقيل إنها كانت منيرة شفافة كالشمس وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه للناظرين مبالغة في وصف يده بالبياض وكان الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم حقي هذا الكلام هنا عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون كأنه قاله هو وهم أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك يريد أن يخرجكم من أرضكم